وكذلك لو حج من مال مسروق فان الفريضه تسقط عنه ومع ذلك فقد ارتكب اثما كبيرا من اجل السرقه والله اعلم